انت في الحوم اذى شئس شهيدا فحديد المصي قد فل حديدا فأذكر الارض ودع شعلة فأطفع انفاغ وليدا فوريدا على هامة ولا تبقيه يهودا سمها إن شفع فان أفدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا تبقيه هامة أديع الخنافاء فائع الزوء ولا تبقيه هدا سمها إن شفع فان أفدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا فقد سل الحديدا ماتجر الأرض عزان شعنة قطع الباق وليدا فاردا أيها المسلم أطلق صرفة تاضع الحامل بالهول الوليدا يا شهيد الحق أيق أمتي